مؤاهم جهنم كلما خبت ديناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا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 إنسان قتورة ولقد آتينا موسى تسعة آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إزجائهم فاسأل بني إسرائيل إزجائهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصار وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ قعد الآخرة جئنا بكم لفيفا